أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تُقَصِّطُوا فِي الْيَتَمَ فَأُكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ فَأُكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ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 فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُنُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا ولا تؤسس فيها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم ورزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولوا لهم أولم معروفا وذتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وإذا حضر القسمة أول القربا واليتامى والمساكين فرزقهم منه فرزقهم منه وقول لهم قولا معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها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 ما تركتم من بعد وصيئته توصون بها أودين وإن كان رجلاً يورث كلالاً أو امرأة وله أخ أو أخت وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ أحد وصيتي يوصى بها أو دين أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله. رسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وما يعصي الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من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 الَّذِينَ تَذَهَّبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَ نَبِئٌ فَاحِشَةً مُبَيِّنًا بِالْمَعْرُوفِ فَإِن فَعَسَى تَكْرَهُ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَى أَن يَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنَّ أَرَادَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِهِ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءٌ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِسْمَ مُبِينًا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 119. كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 110. عليكم أمهاتكم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 وَأَنْتَ جَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ذَفُورَ الرَّحِيمَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ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 بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفذ عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 ان الله كان علييا كبيرا وان خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اي يريد اصلاحا ووفق الله بينهما ان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 وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِالكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئاً نَاسٍ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ وَمَا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ان الله لا يظلم مثقال ذره ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تتك حسنه ايضاعفها وان تتك وَيَكْتِمُ الَّذِينَ هُوَ اجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ قُلُوبِ أُمَّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ كفر وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفر وعصوا الرسول لو تسأو بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ya ayıha lüzzetlerin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a sünnetin, Allah'a مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما فتيم مَوَصَّعِدَوْا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِعَجْوِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الْضَلَالَ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَلِيَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ نَصِيرًا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 يا الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس أجوها وفنردها على أدبارها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 كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصفا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاهوت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 سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن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 إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 ألم ترَ إلَّا الَّذينَ يزعمونَ أَنَّهُمْ آمَنوا بِمَا أُنزِلَ إلَيْكِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَكَّمُوا إلَى الطَّاغُوتِ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 لله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عن كصدود فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وكلهم في أنفسهم وكلهم في أنفسهم قولا بلغ وما أرسلنا من رسول إلا يطيع بإذن الله ولو أن إنهم يظلمون أنفسهم جاءوا كف الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا الله توبة الرحمى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 لَكَانَ خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فاولائك مع الذين الله عليهم من النبيين من, النبيين من النبي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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاووت فقاتلوا أولياء الشيطان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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت وعينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن وَيَصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هو نحديثا ما أصابك من حسرة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا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 افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 وكان الله على كل شيء مقيت وإذا حيتو بتحيته فحيو بأحسن منها فحيو بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا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 فَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ بَيْنِكُمْ وَعَاهَدُوهُمْ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 فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتحرير رقبة مؤمن وإن كان من قوم بينكم وبينهم وإن كان من قوم بينكم فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن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 لا يستوي القايدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأروفسهم.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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّأُوهُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَوْفُوسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُونِنَا قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 وساءت مصيرا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 فإذا قضيت الصلاة فذكر الله قيامة فذكر الله قيامة وقُدروا على جنوبكم. فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ تُؤْمِنُوا بِالصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَنَاهَوْنَ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ fáinhum yálmun káma tálmun váterjun min Allahı ma la yárgun vákan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 ولا تجادل عن الذين يختئون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله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 ما يستغفر الله يجير الله غفور الرحيم وما يكسب أثم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما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 Lهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك بتغاض أمر ضات اللهم فسوف نأته أجر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 اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا آلهَةً وَاِن يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطاناً مَّرِيدَ اللعنَهُ اللَّهُ لَعَنَهُ اللَّهُ قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمن ينهم ولأمرنهم ولا أمراً لهم فلا يبتكون آذان الأعذام ولا أمراً ان الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا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 وَتَرْغَبُونَ أَن تَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِصْطَ وَمَا تَفْعَلُونَ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأم فس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلُ بَيْنَ نِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ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 يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء لله ولو على الوالدين اِن يَكُن غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن وَإِن تَلُو أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيَاتِ الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم مثلهم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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم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 وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم مثال قد غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأوبيان بغير حق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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكثوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها ناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا